سوره الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 119. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 110. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره وقد جعل الله لكل شيء قدرا ولا ؤي يسمن من المحيط من نسائكم ان ارتبتم 119. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي, واللائي لم يحظ 110. وعلاة الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكنفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكنفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ مُجِلِّكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَّ لِتُضَيِّقُوا وَلَنْ تُضَارّوْنَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَفِيضُوا عَلَيْهِنَّ 114. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم, بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 115. لينفق ذو سعة من سعته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 فَحَسِبْنَا فَحَسِبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَسِبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت ما لامرها وكان عاقبته عندها خسرا اعد الله لهم عذابه شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد ان اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين في ما ابدا واجحسن الله له رزقا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 بكل شيء علمًا